السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ا ن ا ب ع ض فمرحبا ب إ خ و ا ن ي واخواتي و أ ه ل ي و أ ح ب ا ب ي مرحبا بكم م ر ة أ خ ر ى مع كوكب تاني خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خ ل ا ر خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص و ل ا ص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ن ل ا ص خلاص خلاص خلاص خ ل ا ن خ س ا ص خلاصص خلاصص خ ل ا ص ن خلاص خلاصص خلاصصص خ ل ا ص ع خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خليصصص خلاصصص خلاصصصصص خ ص ل ص ما اجمل ان احنا نشوف ن ان في ا م ا ن ة موجوده ة بين الناس ل ك م الامانة يا جماعة ص بين ح ت عملة نادرة ف الكوكب ا ب ت ع الناس ب ك اسف في امنا ل كلهم ن ي ي محتاجين يكون ل الكوكب كل ن امان ل ا ربنا اجمعنا وياكم يا, يا رب مع اهل الامانة واذكرك بالحديث اللي هيقربنا من النبي صلى الله ن من انا أخبركم بأحبكم إلي مني قلنا ة القيامة رب برضو اخبركم اقربكم رسول بأحبكم مجلسا مع وسلم يوم عليه الي صلى بالا قال أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا فمن بين ا ل أ خ ل ا ق ومن أ ع ظ م اخلاق خلق الامانه تعالوا ب ص ر ا ه ح ب ي ب ي نشوف ونتعايش مع النجوم اللي عايشين في الكوكب الجميل دول تعالوا نشوف اول قصر موجود في الكوكب دول قصر سيدنا موسى عليه السلام هرب من فاكر ر ع على و ودخل ن ل مدين نعم ربنا سبحانه وتعالى بيقول فجاءته طبعا هو لقى بنتين ومش عارفين فاستنى موجود طبعا بيسقوا يسقوا لان موجود الناس دا برجال لما رجال خلصوا ورحشا الحجر الكبير من على البقل وخلناهم يسقوا وياخذوا المياه بتاعتهم ويسقوا الاغنام بتاعتهم ناخد بنتين بيختلطوش فتقى حتى هو وهم لهم لهم دعاقه المهم بكم ابونا كبير على ومش موجودين لقى مقالة لا من نفخي يصدر أبونا شيخ كبير. فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء قالت إ ن أ ب ي يدعوك ليجزيك أ ج ر ما سقيت لنا فلما جاءه و ق ف عليه القصد قال لا تخف ن ج و ت من ق و م الظالمين قالت إ ح د ا ه م ا يا أ ب ت ا س ت أ ج ر يعني أبا ه ان يا خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن الله قال ابدا عباس ف س أ ل ه ا أ ب و ه ا وما يدريك بقوتي وامانتي أ م ن يعني ا القوي ا ت ي إيش عرفك إن هو ل أ ي ن ق ل له أ عن ق و فقد حمل حجرا لا يحمله إ ل الا عشر من ج ا كان الحضر اللي موجود عشره ل البقر ى الجماعة ع كان عشر من الرجال ح دوت وبعد ما مشوا وسقوا ا راحوا صديق البقر ومشو ومشو فالبنتين اللي البقر ومشوا سموه سعايزين فسيدنا موسى عليه السلام ما شاء الله يعني ربنا قال عنه ربنا أكبر بلغ قال ولوما الله أشده وستوى فاخذ ر ب ن أكبر فرب أ كان لسيدنا لسم الله موسى قوي جدا ما شاء الله ف الحجر و ش ا ل ه هكذا ب ق و ة العشر رجال بفضل الله سبحانه وتعالى فقال شفت كوته في قالت لها وأمانته انت النوع شاد رجال الأخوية وأمانته وعرفت منه قالت لما إلى البيت كوته منه أردته طب بيشيروش أذهب به وعرفت أن من يعني غير عشر حجر فمشيت أ م ا م ه فقال لا بل كوني خلفي واحذفي لي بالحصار ي م ن ة و ا ف ر ة حتى أ ع ل م الطريق حتى لا ت أ ت ي الريح فتكشف ما لا ي د أ ن ب ل ي ه وسلم ان قول ا ل ع م ا ل خ م س ة صلى الله عليه وعلى أفضل الصلاة والسلام. فكان ض سيدنا موسى بهذه ا ل أ م ا ن ة ا ل ع ظ ي م ة له قصر عظيم في كوكب ا ل أ م ا ن ة عليه وعلى نبينا أ ف ض ل ا ل صلاه وسلاما كمان ل دخل الغار, دخل الغار عشان الدنيا كبت بطر. فدخل عشان يعني إلى الغار من المطر المطر يخلص شويتين من الجبل ة فخرة ده عشان عشان بطر شويتين من من من يكبت يأوي حتى انحضرت ونزلت نزلت لحد ما س د ت ا ل ف ت ح ة بتاعت الغار ا ل ث ل ا ث ة قالوا طب ه ا ي ع م ن ايه ف ر د ت احد منهم قال انه لا ينجيكم اليوم مما انتم فيه الا ان ت س أ ل و ا الله عز وجل بصالح اعمالكم وده من عقيد اهل السنة والجماعة انه يجوز أن نتوسل الى باسمائه الحسنة وصفاته واحد منهم توسل إ ل ى الله عز وجل ب أ م ا ن ت ه قال يا رب أ ن ا ا س ت أ ج ر ت فيهم ملاك وجراء عشان ي ش ت ر و ا في ا ل أ ر ض عندي وكل واحد ي و م مدته الا واحد بس رفض التاجر بتاعهم اللي هو فرق من ا ل أ ر ز ومش اسامه قال انا ن م ي ت له هذا الارز وقعدت أ ب ي ع واشتري فيه خليت بعد كده ب ا ل ل ف والربح س ع ا او ا ئ د ل ا ل ل ي جاء ي من و ر الله وادي من الابل والبقر والغنم ف ج ا الرجل بعد فتره ة افتكر الاموال ت ب ع افتقر ب الاجر ي ه قال والبقر قال قال ما طرأ امامك من الابل والشياه لا او لا لك والله لا من ترى تسخر تسخر اتهدو بي بي بي هو ل ق د نميت م لك ا ل ك حتى أصبح ب ه ذ الرجل ا و و ا الإبل ا د ي من ل ب ق الغنم ر اللهم ا ل ل إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت هذا ابتغاء وجهك ف ف ر ج عنا هذه ا ل ص خ ر ة فانفرجت ا ل ص خ ر ة وخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه, سبحانه تعالى متخالي جماعة حد فيكم متخيل جماعة إن و ا ح د جيش ت ل ع ن د ك ك و ا ن جنين أجره عشر رفض ياخد ا ل ع ش ومشي ر جنين、وماشي. كانت احتي بشغاله ش ل ع فجانت ن ي ه ديت وبقت ش غ ت ي جنيه ب ق الخمسين بقى ألف. ألف بقى بعد ق و بقوا ا المية الالف موت مليون فكانت عشر سنين ومشي. فأنت وقعت في أزمة. فقلت أ ف يا أذنه فقلت رب إ ن كنت تعلم والله أ ع ل م سبحانه وتعالى ل م ي اني أخلصت النية في أن أنا أعمل الخير فالرب من ا هي خ ر ت من ا ل ق ص ر ا ل ث ا ن ي في كوكب ان ل أ م ا ة انا ل الثالث ق ص ر م اعمل ش ه و ر ة جدا ر ة و الخير ب ا ا ل ج ل ده رجل من بني إسرائيل النبي حبيبنا اللي حصل عليه صلى الله عليه وسلم من بني حبيبنا حكمنا اللي هو رجل إسرائيل راح ل من بني ي خ ت فالرجل من و ح د ثاني ر ج ا د د ا ف منه مبلغ دينار ألف دينار مبلغ كبير جدا الف دينار جدا يعني س واثق ر ح و ل مليون ومفيش جنيه مثلا فهمت فراح انه الف دينار ولا حتى جنيه ولا حتى الف راح الف دينار مفيش مشكله عندي قال ايه قال يعني ائتلي ي بكفيل فقال كفى بالله كفيلا قال رضيت بالله قال له طب اتيني بوكيل فقال بالله وكلا طب اعتيني واحد يعني يعني ما انت انت يعني تعجز عن تفد عنك تفد يكون يوم يسد كفى قالا رضيت بالله قال اعتيني ب ان شهيدا طب ع ووكيلا ا ح ح د بس انت مني وكفيلا الله شفت وكيلا الايمان شفت ادي رجل فاضل شفت ادي رجل سمح ما شاء الله طب متى موعد اداء ا ل ا م ا ن ة قال له مثلا يوم واحد شعلان يوم واحد رمضان معا له يوم يوم يوم خمسة سبتمبر يعني حدثه سبتنبر في يوم الموعد اداء الامانة هذا الرجل كان عايش في قريه والتاني عايش في قريه ا ن ي ة بينهم وبين بعض كان في بحر فلازم يركب مركب عشان ل يعبر ع ل ى المركب ديته ويوصل ل لل... ي في ه ا ل ي و م دوت هاجة ا ل ر ك ح وكانت الامواج عاليه وكل السفن الموجوده ل ي والمراكب الموجوده ل ي في المكان د و ت ع ط ر ت على السيد ومحدش يقدر يعدي و إ ل ا السفينه دي تغرق ة بيلي رب به يا يظن الرجل هذا سوءا قد يا ربي س أ ل ت ه أ ل ف دينار ق ا ل لي ائتني بكفيل او شهيد او و ك ي ل وقلت له كفى بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا ورضي يا بك يا ربي شهيدا وكفيلا ووكيلا اللهم لا تخزينا عند هذا رجل الرجل ا ا ي بحتة ص التصرف ر تفكير التصرف. جاي وقاعد ينقر فراغ ف في يعني جاي سيها وقعد عملتها النص من هذا لهذا اما ايه النص كده كده كيس لحد الالف بحتة خشبة ورح حط الألف دينار في كيس ورح حاش الكيس الخشبة حاش جوا دينار الكيس واستودع الله عز وجل هذه الخشبه وراح رميها في البحر الخشبه دي يقينا يا ج م ا ع ة لازم تضيعها صح كده تخيل حضرتك كده ايه قاعد مثلا في, في البحر ا ل أ ح م ر وعايز توصل ا ل خ ش ب ة لواحد في ج د ة الناحيه ا ل ث ا ن ي ه ا ل س ع و د ي ة فهل تتخيل حضرتك ان انت لما ترمي ا ل خ ش ب ة دي في البحر عند البحر ا ل أ ح م ر هل يقينا هتوصل لصاحبك اللي موجود في ج د ة لا طبعا انها ممكن تمشي بالطول لحد ما توصل ل ل ي م ن وممكن توصل ل أ ي مكان تاني خالص واخد بال حضرتك لكن يقينه في الله خلانا ما في الخشبه وكانت ا ل خ ش ب ة ف ض ل ك مشيه ب ر ع ا ي ة الله وحفظه و ك ل ا ء ت ه إ ل ى أ ن وصلت للشاطئ ا ل آ خ ر إنه الثاني الثاني الثاني دينار معاه الكاميرا على للشاطئ الشاطئ الراجل اللي واقف يا ربي ربيت شهيدا وكفيلا ووصل سلفه ألف يقول ووكيلا بك ربي رضيته بقى والرجل الذي أ ع ط ي ت ه المال خان العهد و أ ن ا في ح ا ج ة إ ل ى مالي يا رب يا رب رد ب ر الي مالي الرجل حزين جدا يقول يا ربي في نفس المعادش يرديه الفلوس و أ ن ا محتاج فلوس ا ل ن ه ا ر د ة م ح ت ارجع ج أ لولادك أ يقضيهم أ ك ل وشرب ورجل سلفته وغدر بي وبعدين ف ج أ ة ا ل استرجع وقال إ ن ا لله ولا ليه رجل سعلا و ف ج أ ة لقى الخشبه د ي ت بتتهادى ع ل ى الامواج ووصلت للشط فقال ما دام ما فيش فلوس وما فيش اكل وما فيش ح ا ج ة اخد الخشبه دي وقطعها حتت واعد اواد ا ل ع ط ل ا النار ونتدف انا وولادي في البرد د و ت خد الخشبه ورجع البيت اولاده فين الاكل يا ابي فين الفلوس فين فين قالهم إن نجعون الرجل ن خان العهد ولم ي أ ت ي بالمال و ر ح قال, قال لهم طب نتدف على الخشبه دي عشان البرد الشديد اللي احنا فيها و ل ا د ي وبدا أ يقطع ل خ ش ب يقطع الخشبه ف ج أ ة نفت نظره ان الخشبه جواها كيس بيطلع الكيس لقى فيها الف دينار وجواها رساله يقول صاحبه ا ل ل ي استلف منه الالف دينار قال يا أ خ ي والله اختلفت مركبا حتى آ ت ي إ ل ي ك فارد الامانه فلم اجد مركبا بسبب شده الريح و هياج الامواج فلم استطع ان آ ت ي إ ل ي ك فالقيت المال في الخشبه رجاء من الله ان يوصل إ ل ي ك هذه الخشبه فان وصلتك فبها ونعمه عين وان لم تصل اليك ساتي اليك بالف دينار اخرى فرجل بكى و ف ن ح قوي بان الثاني مكنش ا خائن ولا ح ا ج ة مغادرش ا بيه بالعكس بداله ا ل أ م ا ن ة وجبهه لحد عنده وقطع ل ك ن عن ط ر ي الخشبة خد الألف دونار وراح اشتلك لولاده أكل بالأكل أكله خد وشرب والشرب وجه ق ا ل خ ش ب ة وولع ناره و دفه وكلوا وشربه في ا ل ا شربه وقال له يا أخي هذه ألف سيدنا ي ر ابو ن ي يقينا لأنه عارف خ ل ي ل أ ر ا م يقول و ص لك ت كنا نقعد ا ر احسن ل ل الصحابه د أ ر ا ي د ونقعد ا اولياء ا ترامب ونعود وقول ي ا مين فيهم أ ع ظ م إ ي م ايمان ن وأمانا من ن ا ل ث طال الرجل اللي سلفه بالله كثيرا وشهيدا وركيلا سلفه ل ورضي و قالوا المال ي ع ي ق ا ل وامانه لا ل دا ا ل ل ي التاني ولا اللي ص الألف دينار في الخشبة تاني بألف دينار رجاء أو خوف من إنه يكون الألف دينار اللي يغطر الخشبة قلبه بشر ما مثال عظيم أوي أوي مثال على الثاني عجيب جدا ب ر ض و لا يخطر على قلب بشر قصر واحد رجل الرجل د و ت في ا ل س ل ط ة ع ج ي ب ة جدا يمكن انا حكيتها ب ل كده لكن معلش ن بحتاج احكيها مره تانية رجل يشتري أيضاً يشتري أرض من واحد صاحبه فلما ا ش تانيه ر ض ي ع بمبلغ وبدأ فاشتغل قلص يشتغل معين عشان ع في ي الارض ر ز ا الارض وهو بيشتغل جباعة في يا الخير فجأة سمع ص و ت غريب هو بيضرب هو ب ا ل فجاه س سمع صوت حاجة كده غريب وكان ي يضرب اللي صوت ف ي ا ل ا ر راح ض دي و ذ ا ل ج ر ة كلها و ي س م ل ي ا ن ة دهب و ر ا ح ل ل ل اللي اشترى منه الارض قال الارض ر اشترى اشتريت ج يا اخي منه منك و ا ا ن منك اشتري ا ل ذ هذا الذهب ه ب من حقك ق و ا لا س ف ل و ا فهذا الذهب حلال ا عليك يا سبحان الله ما ا خد خد سبحان للن من قول ليت يتنظیف ثانتين القاضي محبوش فينا خَض اللى فذهب الاثنين الى القاضي. فقال استغرب في حد في الدنيا ب ا ل ا م ا ن ة دي واحد لقى جره ذهب في الارض بدل م ا يكتم عليها ويقول الحمد لله رب رزق ساقاه الله عز وجل ا لا لا لا ده ده ما ا ل ا قال الغلام للجاريه وأنفقها, وانفقها عليكم جميعا من تلك الجره من الفعل الله كان لي قصر و ل س ت ا ن ي لي قصر في ك ر ك ب ا ل أ م ا م لكن أعظم م قفر زي اعظم بنقول وهنقول دايما ودايما هنقول أن ودايما دايما قصر و وسلم ح ي عليه صلى الله عليه وسلم. كوريج فكر ا حضرتك طبعا كانوا يوم ل ق ب النبي ل السادقه ل ا ا ي ن ده ما ن عنه سنفسه يقولي ابو وابو الاهب جاهل ل كدا ده تزوج ي ن كان ل النبي السادقه الامين عن انه النبي صلى وسلم يوم من امنا خديجه كان السبب, إيه كان السبب الامانه ل ا ة الامانة اللي ش ف ت م امين ما امنا النبي كان أمين جدا جدا كانت لقلب يكن بشر خريجه تاجر فوق رضي الله عنه وكانت ا بالأموال و تعطي ا ل ت ج ا ر وكانت تضرب لهم سهما في هذه ا ل ت ج ا ر ة ويروح لتجرب اموال ل أ امنا خ د ي ج ة ويروح للامام ر و ح للشام فسمعت عن أ م ا ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ر س ل ت إ ل ي ه وطلبت منه أ ن يخرج في تجاره ة ل ا إ لها ى الشام م وخرجت ع و ل م الى ر ي الشام ر يخرج مع ا ن ب ي ع ل ن كان لسه النبي يراقب لسه قبل وقالوا لهم ياسر ر أ ى احوال من النبي عجيبه جدا ر أ ى امانه لا ت ق ت ل على قلب بشر فوق ده كله لقى لقى ان ل ب ي عثمان خايف على ت ج ا ر ة امنا خ د ي ج ة كان التاجر اللي بيطلع ب ت ج ا ر ة امنا خ د ي ج ة قبل كده كان يروح يبيع ا ل ب ض ا ع ة في بلاد الشام ويرجع لها بالفلوس وياخد النصيب بتاعه النبي معملش كده وكان امين جدا في البيع ا ل ش ر ا ء وبعد ما باع وحصل الفلوس اشترى ت ج ا ر ة اخرى من بلاد الشام وجي باعها في مكه وراح ا د ر خ د ي ج ة رضي الله عنه ا ر ض ا ه ادانها بقى الربح مضاعف ما شاء الله بدل ما كان بيربح بس في ت ج ا ر ة الشام مثلا خمس تلاف دينار لا الشام تلاف تلاف كله النبي بلاد كمان جاب تضاعهم كمان دينار رجع فربح عشر فبقى الشام وراح خمس دينار ده فوق هو استظل ذل الشجرة س فجاء واحد من الرهبان وكلم ميسره قال له ما جلس تحت ظل هذه الشجره الا نبي مفيش حد نزل وقعد تحت ظل الشجره دي الا الا نبي ف م ي س ر ر ح قال لامنا خديجه عن ا ل ا م ا ن والكرامه العظيمه اللي شافها للنبي صلى الله عليه وسلم فرغبت امنا خديجه رضي الله عنها و ر ض ا ه في ان تتزوج من النبي وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ز لان المباركه كانت تتعامل مع امرها ومسؤوليه ي من جميله ى ومسؤوليه حد فيكم ممكن ا من هاجر ادم صلى الله ومشه عليه, هو هو أبو بكر طب ليه نيم عليه بن أبي و ا ل م حتى لو كان سيدنا علي ه مش هحصل له اي مكروه ليه برضه من مكانه عارف ليه لان كفار ك و ر ي ش على اد مكانه بحرب ا النبي صلى الله عليه وسلم على اد كده لانه كان حد ف ي ه يكون عنده ح ا ج ة غ ا ل ي ة امانه غ ا ل ي ة فلوس ح ا ج ة كنز ح ا ج ة اي ح ا ج ة غ ا ل ي ة مكنش ا ا يامن عليها حد ابدا الا النبي شوف ا ل ت ن ا خ ض الغريب هو ب ح ا ر ب ه وعايز يقتله ويؤذيه و ي ر غ ل ان يكون ويقول ع ه انه س ل و ش ا د و ك اي ه و م ج ن و ن ورغم كله لما كان يشيل ده ك ل ه لك م ا ان ي ع و ز ي ش ي ل حاجة ا غ ل ي ة م اي ل شئ يقول لك ان يكون لديك اي شئ يقول لك ان يكون م ا م ا ا لديك اي ن شئ يقول ى ياسره امانة عمر مع, يا مع اعداء شفت ده كفار فيأكراه النبي ولذلك ي ب ر ا م ل بقكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ا ت و كان يستعيذ بالله من الخيانه ة اللي ي عكس ا ل أ م ا قال الله ن ة صلى ع ل ي هي وسلم كما عند أ ب داود بستدن الحفن و أ عكس و ذ ب من الخيانة فإنها ب ئ الامانه ب ط ن ة يا الله ن ضمن ل ا م ا المذكورة في الزمن حفظ حفظ من من ت في لا بحسب قصير ايضا من الامانه تعال شوف معاي الحديث الادراه البخاري ان سيدنا عمر بن خ ط ا ب لما تايمت ح ف ص ة بنت عمر ومات زوجها ذهب عمر ا ليعرض ل ح ف ص ة على ابي بكر فابو بكر ل م يرد عليه يعني عمر بن الخطاب يقول له يا ا ب و بكر هل لك في حفصه اجوزها لك فسيدنا ابو بكر ما رفضش لم يرد ا ح س ي ن ا ع م ر س ي د ن عثمان بن ا عثمان فقال في هل لك يا حفصة تحبك حفصة الجوة ف أ ص ا م ي بن عفان رد عليه رد دبلوماسي جميل جدا قال إ ن ي أ ر ى أ ل ا أ ت ز و ج في يوم هذا أنا عايد مش عايز من أجود فغضب سيدنا عمر ا ل خ ط ب من أ ب و بكر ولم يغضب من عمر زعل جدا من أ بعد بكر ردش إنه ما ه ب ع ف ت ر ة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفره ف ل ق ي أ ب و بكر بن عمر فقال يا عمر لعلك وجدت علي في نفسك يعني لعلك انت تكون مني لما ع ل ك تكون انت بيئت ن ي ل م عرضت علي حتى لا ارد عليه قال أ ج ل وَجَدْتْ كانوا مدامة عَلَيْكَ معه يعني عنه الله فِي نَفْسِي فيها رضي كانش أنا صراحة صحابة قال أ ج ل وجدت عليك في نفسي ف قال أ ب و بكر أما أن ما منعني والله إنه ل ع أرد ي ك إلا أني سمعت النبي أني ي سمعت ذ ك ر ه ا الله النبي السلام ا صلى عليه وسلم يعني النبي عليه وسلم في جلسة ل يعني في س من ج ت ق ان ل أ افشي ب ك بكر فكرهت ر إن أنا أن أتجوز أبو بالحفظ ف قال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي لتزوجتها ا يعني ا لانه ل ي منعني ر د علي لو قلتلك بتاعتها ا مش يجب م ان ب ي ما ك و ز هناك ا ش ف هتجاوزها ولو ل ل ق ه ج ا ش ه ا ء اخرى ل ا ق ل ه ي ج و ز ه ان اذا ن يكون افضل هناك ا فما اشياء انني اخرى لانه ل يجب ان ل اشوف يكون هناك اشياء ا خ ر ك كان خادما عند النبي عشر سنوات والحديث رواه مسلم ان, إن ام انس بن مالك لما وصل النبي ا ل م د ي ن ة ما من انصارين الا واتحف النبي بهديه قالت فما وجدت ه د ي ة ا غ ل من ابني انس فذهبت بي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ر وعشرة د يخدمه أنس. عش عشر سنين يخدمه ي عشعين سنين أن أنس و ل ف م ق ا لي صلى أفصن قط ا ل ل ه ع ل يا رسول ل م النبي في ا الله ي ف انا ا يا أ س أجل اذهب رسول الله تأخر أنس على أمه أمه سليم فلما ذهب اليه قالت ما الذي اخرك يا انس قال كنت في حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما هي قال إ ن ه ا سر قالت أ ج ل لا تخبر أ ح د احدا بسر رسول وسلم وآله الله صلى الله عليه ف ه قصر عبد ل بسر م ع عبد و د بن الله الحديث له أحمد بسند صحيح إن النبي هو أبو بكر على مسعود أحمد ك م رسول على ابن م ع د كان ا ل الله ق يرعى الغنم لعقبة بن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هل عندك من لبن؟ فقال إني غلام مقدرش إن غلام مؤتمر ابدا الشياء ان انا احلب لان لبن على هذه فقال هل عندك من ش ا ة لم ينزع عليها فح؟ يعني عندك ا ل ش ا ة ل م تبلغ يعني لسة لا تخرج لسه لبنا اتني قال قال بيها فاتاه ب ش ا ة ص غ ي ر ة فوضع ا ل ن ب يده ي على ضرع ا ل ش ا ة وسمى بسم ا الله وبارك فامتلا الضرع باللبن ف أ م ر أ ب ا بكر ان ي أ ت ي ب ص ح ف ة فجاء بها فحلب فيها اللبن وشرب النبي وشرب أبا وشرب بكنا عبد الله بن مسعود ثم قال النبي وما زال الضلع يقيض باللبن فقال النبي أقلص فعاد ا ل ض ر ع كما كان لا يخرج لبن أ ب د ا فتعجب ابن مسعود فقال فتبسم فلما نشوف وقال يا عم علمني من هذا الذي فتبسم النبي ابن النبي الله ابن تعال علمني لبن غليم معلم فلما سمع مسعود بعد ذلك صلى عليه وسلم إليه وأسلم عم صنعته مسعود سمع مسعود بعد ببعثة مسعود من إنك ذهب آ خ ر ب قصر ى ق جميل جدا جدا قصر عبدالعامر بن عبدالله ا ل ت م ي ن ي سيدنا سعد بن القاس في م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة لما غنم بفضل الله سبحانه وتعالى غنائم ع ظ ي م ة جدا و أ خ ذ و ا اموالا ع ظ ي م ة من قصر ك س ر ة فجاء واحد هو محدش ع رجل اسمه ا ء ر ج بكنز عظيم فيه أ غ ل ى أ س ا و ر واغلى مجوهرات ل ك س ر ة فقال ف ع د أ بن قاسم ن أ ي ن أ ت ي ت بي قال في موقعه من ف ق ا د س ي ة يعني ح ص ل ت على هذا الصندوق قال أ م ا أ خ ذ ت منه شيئا قال غفر الله لك والله لكنوز ك س ر ة وقيصر وكنوز الدنيا كلها لا تسوى عندي كلامه ظفر والله لولا الله ما أ ت ي ت ك م به قال من انت حق م الله قال لا, أذكر لا اخبركم ب إ س م ي حتى لا تحمدوني ولكن أ ح م د الله عز وجل الذي جعل تلك ا ل أ م ا ن ة في قلبي فأرثروا فعلموا الفاضلة يسأل أنه أخوي أختي رجلا البصرة زاهد عامل ابن عبد الله التنين خلصه عنه وحبيبي عبد أن النبي صلى الله يؤمننا الأمانات صلى عليه وسلم يأمرنا برد、الأمانات. قال صلى الله عليه وسلم ادمنوا لا ي س ت من أنفسكم أضمن لكم ايمان ن كان من ب ن ه ا ودوا إذا ت ن ت م ق ل صلى الله عليه وسلم أدل ا م أ ة لمن ا ت م لا تخن خ من امانه ن قال صلى الله صلى عليه ل و س آية ل كان من ب ي ا وإذا اتمنى له صلى ل ل ا عليه ولا س م ل إيمان لمن لا أمانة لا ولا له دين لمن لا عهد له أ خ و ي وحبيبي ع اريد ان اقول ل في ا ل آ خ ر إ ن ضياع ا ل أ م ا ن ة من علامات ا ل س ا ع ة من علامات الساعة الصغرة قال صلى الله عليه وسلم اول ما تفقدون من دينكم الامانه ة قال ا صلى ل ل قال مل الامانة وما الامانة قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فأنتظر الساعة قال وما إضاعف الأمانة؟ قال سائر انا يا اذا فانتظر اضاعف ضيعت و اذا صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد عند صحيح بسبب س ي أ ت ي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها ا ل أ م ي ن وينطق فيها ا ل ر و ي ب ض ة قال ومر و الرجل ر س و الله قال التافه يتكلم في أمر امر العامه أ م ا ن اوعى ت ل ق الله وانت قائد ل ل ا م ا ن ة خ ل ك أ م ي ن في كل ح ا ج ة أ م ي ن في المال أ م ي ن في العلم أ م ي ن في لسانك أ م ي ن في صحتك أ م ي ن في وظيفتك امين على ز ك ت ك و أ و ل ا د ك أ م ي ن على دينك ربنا يحفظنا واحفظك في كوكب ا ل أ م ا ن ة تعال نركب س ف ي ن ة ا ل فضاء ونرجع م ر ة ث ا ن ي ة عشان نلتقي بكره ان شاء الله مع كوكب جديد وخلق جديد سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى اللهم ع امينه محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم حبكم في الله ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته